Gå till mig, jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag är inte انا بالويل عتا والعتا دي ربينا استعلت وت على الغيظ على الغيظ والستر يجني بسكره بالويل عتا والغيظ يا عيون القناين المستقيل وعيون ولاد كل البلد ضحى عيون دي نايمين ومستقلين وعيون ولاد كل البلد صحي تحت الصجر وثاب السيس عبيت برد أنا ولدا قلبي قلبي طرح مور فرح لما رأيت رمشك سارح قلبي طارح موار فرح لما ايه برينش اكترح كحلة عينك يا وهيبة جرحة لوبينك تعال قلبي طارق يا وهيبة يا مجنة مرزوها انت يعني مته صحيه يا يا يا يا يا ميت الصبح يا عيا يا عيا ينف يا ميت عي... الصبح يا عيا يا عيا حي... الفرنة يراق بالكلمة والعنق كالكهرمانية والضحب بالسند من اللي من اللي واسباب الزيت عكبيت لبرزوانة ولد آلبي قلبي طرح مور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح مور فرح لما رأيت رمشك سرح så här ska vi vila, så här ska vi vila. Så här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 يا مريانا لالي الشمي حزيني جيد علي وحزيني قلبي عيني كميل من بقى إسهان تحت الصجر رحت تضحك تحت الصجر وقفة بتتعك في ديور سؤالة ولد قلبي قلبي صار نور فرح لما رأيت ريشك ساره قلبي صار نور فرح لما رأيت ريشك ساره قفلت عينيك يا وحيبه جرحاني فيني تعان تحت الصنار يا وحيبه يا مكنا برطمان كحل عينك يا وهيما يا رمحا اللو